حدثنا على تفكيه من عالم ثم على تفكيه من النقول الشهري ثم, من ثم من تفكيه من تأسيس ثم من تأسيس ثم من, ثم ثم من ثم في آخر هذه اللحظة عن الدولة ثم حدثنا في نفس الواقع الأمريكيين فضلاً عن كرديين كثير الفكان والخرامية الوضعية وكما وكم عدداً سبيراً من كثير الآيات الكريمات التي أوضح الله فيها أن يأمر الله كل من حالة من شرائه اكتلع وشريعاً مرموياً أو حالوه لي وعطين الإنسي وعطين الحراملين فإنه شاهد من ثم انتهينا من حديث مع تلك الآيات الكريمات المصورة باللهينا ومن لم الله فالدائي كرم فتحدثنا اولا عن اسباب مجموعة ثم تحدثنا ثاميا عن صفة شعر اليروب لتاهل التي اشترى الله بها ثم تحدثنا عن مدى المصابقة بين صفة شعر الذين أشرفهم الله كانت عالم في كفاح الدنيا وبينفسه كان الحكام المعاصرين ودللنا بصورة واضحة أن ما تلبث فيه هؤلاء الحكام هو أشد مما قام بفلاه الذين أشرفهم الله كانت عالم في كفاح الدنيا فرأينا من الصورة الواحة أشد وأقوى من الصورة التي تبث النجوم فيما ثم تحدثنا بعد ذلك عن كون هذه الآية ليست قاطعة ولا شاذة إنما هي عاملة خشنة كل مقالة في الكلام ورددنا هذه المقولة بأسلوبية في الكلام في تلك الآيات من أصل عشرة وجه كل وجه منها قطعية ولاية على إثبات المراة ثم تحدثنا بعد ذلك حول نوع خطب المذكور في تلك الآيات. هل هو الفصل أسرع من الفصل الأكبر؟ ورأينا هنا لا يجمع مجالا ولو قليلاً أن الفصل المفروض في كل عهد في الناس هو الفصل الأكبر لا غير ولا أحب أي حالة من الحالات أن يُسرع أو يأود الفصل الأسرع. ورأينا هذا الأمر حتى الآن في شفتي وجه الوجه الأول. أدور حول ممالك وائر مصر الثاني كان حول ممالك عرب الشام والوجه الثالث كان يدور حول ممالك النوب التي في سيره كان وكان حول ممالك الصيا التي في ان كان الايه الكريمه والوجه الخامس كان حول غلال أقوال الصحابة والتابعين الذين تكلموا في الآية الكريمة والوجه ثالث من الذين سعين وكان يدور حوله حول غلال الشرح وجه ثالث من وكان يدور حول غلال الشرح ورانينا أن كل وجه من هذا أوله كلها قطعية في بقينية في إثبات أن كثرة المفروض في الحياة والكثرة الأكبر أنه لا يحمل المصرفات الكثيرة الأكبر على خارج المدخل إن شاء الله ننتهي من هذا المدخل ونتحدث عن موضوع ثالث وأخير في إثبات أن كثرة المفروض في على غاية من الأهمية على غاية من من في مسألة موال كفر لما نذكور تلك الآية وفي مسألة حكم الفكان الذين أحسن هنا كاليون فالإجماع كان هو معلوم حجة حجة الغنية ومقاطعية في إثبات المراض بغض النظر عن حكم المخالف هذا الإجماع كان هو معلوم ومن يمخالف في ذلك إلا رؤوس أهل الأخوائي والجدار إلا رؤوس أهل الأخوائي وإن بقى خدماء حجة طبيعية لنزاع ويزبح النزاع وضعتها وراء ولغط من القول لا معمله بعد خبوط الإسلام من أمة الموسوي في دينهم وعلميه يزبح الإخلال في هذه الأمة والتي هي محل النزاع يزبح ضرب من الفراخ والمجاعة والنمارات والنمحشة في دينه تظهر أول ما تظهر فساده نية التي تكلم لأن المسألة محل إثم. إذن ليس غنى أن نستجف حوله. ونقول المراد بذلار الإجناح في كون فصله هنا هو فصل أكبر أي حسم الإجناح المثلث المراد مشاهد مش المراد الشاهد هو حكم الإجناح في تلك الفعلة التي فعلها اليهود الذين أرسلشين تلك في الآيات الكلمة. ونحن من قبل ولله سنفصلنا. في ذكر تائر الروايات التي جاءت موضحة لسفة فعل اليهود ومجملها وخلاطتها أنهم كما قال ابن كثير في مجلد ساين ساين ساين ساين ساين ساين قدموا الآراء والأهواء على شرائع الله عز وجل وبدلوها وحركوها حيث أنهم استبدل الشرع الحكيم بشرع من عنده أم ساين فالقضية أو صورة النجول هي صورة الاجتدال والتشريع وهذا أصدنا الشرق فيه من عدة أوجه فما حكم الاستداد والتشريع عند علماء هذه الأمة وهل معقد الإجماع على أن الذي يستبدل ويشرع كفر صفرا أصغر أم معقد الإجماع على أن الذي يستبدل ويشرع كفر صفرا أصغر يخرج من الملة أم أن الإجماع في الأساس لم ينعطي ونقول أن تلك الفعلة التي فعلها يهود من سجالي وتشريع لم تعرف لدى المنتسبين لهذا الدين لم تعرف في ديار الإسلام المنتسبين قبل عهد قبل عهد من أول من قاموا بتبديل الشرع وتشريع ما لم يأت به الله من سلطان من المنتسبين الإسلام منهم التتار. أول من قام بهذا الشعر من المنتسيين الإسلام فالتفار كما ذكرنا من قبل وتحدثنا حول فتوه بكثير في تكريب بالتفارة وذكرنا كذلك أن صورة الواقع أحد بكثير من صورة شعر التفار ذكرنا أن التفار انكشبوا للإسلام بعد أن فتحوا البيارة الإسلامية ودهموا العرافة بالإسلام ودخلوا في الإسلام وكان أوله الإسلام أحمد ابن خلافة خلافة الذي حطم الخلافة والأساسي نقول بعد ان انتسبوا الإسلام قاموا بأول عملية تبليغ وتبليغ للشرع الإسلام فخرفوا الشرع الإسلامية واستبدلوها بالوافة المنعوم الذي طاغموا لهم من ملكوهم الأكبر جنوتيب في هذه الحادثة في أول حادثة تبليغ وتبليغ للشرع حدثت من المنتسبين ومن قبلها لم يورث أبداً رجل سؤالها في ذات الحديث عنها إن شاء الله من المتحدث عنها على الأكثر المعبد ومن قبل هذه من قبل هذا العهد من اوائل القرن السابع لم يعرف ابدا لدى الحكام الذين مستثبوا الاسلام اي تغيير او تشريع ما لم يأذن به الله فالمسألة مهمة جدا لماذا؟ لان الناس لنا تماما المراد بقوله بقول ابن عبدالك فحتى القرن السابع لم تحدث اي حادثة تغيير او تبليل للشغل وهذا عمر سوف نعيد ونقردوه مرة اخرى ان شاء الله نقول لما تربث التطار بهذا الشلة وقاموا بهذه العملية من التبيير والتشريع ماذا كان موقف علماء مائلونه ماذا كان موقف الأئمة الذين يأخذ الناس عنهم دينهم نقول إن عقد الجميع على كفر التقاد لأنهم استبدلوا الشرع الحكيم بالأراء والأهواء ولأنهم قاموا بنفس ما قام به من قبلهم من اليهود الذين انزلت فيه تلك الآيات الكريمة فاتفقت الصورة تام اتفقت صورة اليهود من قبلهم حينما حرفوا كتاب الله بالرجل واستبدلوه بالجلب والتجريع والتحميق والصلح وارفدوا والسمعوا عليه اتفقت تلك الصورة مع صورة التطار حينما حرفوا كتاب الله وشرعوه واحكموا واستبدلوها بياسطهم هل من لو كان الذي لا يعرف له كسر على كسرين ورجفته بل على وجوب وجود ماذا الحكم العملي بل على وجوب كفاله كفاله كسر ورفق الذي يهمنا من ذكر الثقار هو الثقه التي أكثرهم فيها ولما قلنا والصفة التي عليها انعقد الاهناع بكفرين والذاتين ما هي تلك الصفة هي صفة الاستجدال والكفرية قال ابن كثير في فتوها الشهيرة والتي فصلنا الحديث عنها في المجلد الثاني الصفة الـ 24 قال وكما يحكم به التتار في فتفيره بقول تعالى أفعطم الجهلية وبرون قال فتفيره بقول تعالى أفعطم الجهلية قال الحكم الجهلية قال كما يحكم به التفار من السياسات الملكية المأخوذة عن الملكين من جيز فالذي وضع لهم الياسر ونحن شرحنا بالختوى ثم قال هذا ذلك فمن فعل ذلك فمن فعل ذلك فالختوى او الحكم هل هو خاص ومنحفر في التفار انما هو حكم مطلق عام لكل من تدبث بنفس هذه التفارق قال بمن الشرطية فمن فعل ذلك هو كافر يجب كثاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير في قليل ولا كثير هذه الصورة التي ذكرها ابن كثير عن التفار هي بنفسها نفس الصور التي ذكرها ابن كثير أيضا نفسها عن من؟ عن اليهود عن اليهود فقال ثلاثة المجلد المجلد قبل هذا بحوالي 8 فرحات الصفه 53 قال في صفه اليهود قال المقدمين ارائه واهواؤهم على شرع الله عز وجل الذين بدلوا حكم الرجل المقدمين ارائه واهواؤهم على شرع الله عز وجل الذين بدلوا حكم الرجل السنه هي بعنيها نفس الصفات هي بعنيها نفس الصفات قال الحكام انه بل حكام اليوم كما فات ما شد نقول بالفعل لدينا في هذه المسألة ولله الحمد إجماع من عقد مقرب لا يؤخذ له التراث لا التقدم ولا في الحديث وأول لنا وأول من نقل لنا الإجماع على كل الحاكم المستدل المشرع هو شيخ الإسلام عالم العالم خيرت الله على عباده في وقته انسة ليه الله. على وقدثت صرار يقول وهذا الرجل ننظر للعالم الذي يعيش أفراد العالم الذي يعيش أفراد ولا ينعزل في برج عجيب لا يدري ما يدور بين الناس شخص ثانية عندما دهمت الديار الشامية تثنت الثقار كان المساعر الأول للحرب كان المساعر الأول للحرب وكان يعيش بين الناس ويعرف ما يدور بينهم من تلك الفتنة بل كان على معرفة تصليلية بأحكام التطار وبأحوالين نفسياتين وبشيرتهم بل ذهب أبعد من ذلك وله مناظرة مشهورة معروفة مع قازان رئيس وملك وفقان الصفاق في تلك الفتنة الشاهد أن الرجل كإمام وعالم كان يعيش عشرة وقد أخذ منه تلك الفتنة جود طويل سواء من ناحية العملية او من ناحية النظرية فالمجلد الثالث والعشرين من جميع خطراء يدور في اغلاده حول الحكم على هؤلاء الطائفة وحول الحديث حول تلك النحلة كذلك المجلد الثالث والثلاثين في اجزاء كثيرة منه يدور وتحدث حول التفار وحول ما اصابه الاسلام على ايديه قال رحمه الله في حديثي بالخطوة طويلة المتعددة في أكثر المكان من غلة ستمائة واثنين صحة مئتين أربعة وعشرين قال ومعلوم بالاستقرار من جين من جين المئتين وهذا لبس على ضيا من خطورة معلوم له بالاستقرار نبى لها الكلمة بمعنى ومعلوم بالاستقرار من جين المئتين أن هذا أمر بدعي لا يحتمل الفلاس أن هذا الأمر هو من المعلوم من الدين بالضرورة. من المعلوم بالدين بالضرورة لا من لكثالث هذا الامر قدف البشر ثلاثة وأذن كذلك يقول له معلومه بالإضطرار من دين المسلحين وباتصفاق جميع المسلحين باتصفاق ايش؟ اولا جعله امرا معلوما من الدين بالضرورة جعله من العلم الضروري وفرق بين العلم الضروري والعلم النظري فالعلم الضروري هو الذي يضطره السامه إلى تصديقه ولا يحتاج الى بحث و الى نظر ولكن الله هذا علم الضروري باتفاع من اعرفه من اهل الاسول او من المناطقه العلم الضروري هو الذي يضطر التامع الى تصديقه كان ياتي انسان وقول لك هناك دولة اسمها امريكا وانت ما غايت امريكا لكن مجرد الخبر من القرية هين جعلت هذا الخبر عندك كأنه اليسين كأنك اتفاد امريكا بطبع انك هذا ذهبت عليها ولا اعرفت الوجهة نفس القضية هنا جعلانك من للعلم الضروري الذي يضطر السامع إلى تصديقه وللإقانبه لك أنه يراه رأيه العين ثانيا جعله من محلات المجمع وباتفاق جميع المسلمين نقول له هذا العلم الضروري وهذا الإجماع صار اليوم ليس فقط من العلم النظري يا ليسه صار من العلم النظري الذي يخضع للبحث والنظر الانتجابي والذي يقر فيه المثالث يحجي عدارك عليه لا صار من المخدفات صار من البدع صار من الانكرار التحدث في كثرة هؤلاء اليوم صار كأنك جئت بأمر عجيب لن يسمع من خبر وهو في ديننا من الأمور البجاهية ونحن تصمنا في هذا الموضوع من قبل عندما ذكرنا خلال السيدة بن أن الحاكينية هي من ذا بتوحيد من ذا بتوحيد الرضوغية وتوحيد الرضوغية لم يعرف عن طائفة من البشر أنها سلف فيه أو انكرار لذلك كان من المعلوم بالدين بالضرورة لذلك كان من المعلوم من ديننا بالاضطرار يقول وباتفاق جميع المسلمين وباتفاق جميع المسلمين نقل بالإجماع أن من سوغ أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما حكمه؟ فهو كافر معلوم من السرار إجماع فهو كافر وهو كفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال فعالى انظروا الآلة كما قال فعالى ان الذين نكفرون بالله ورسله ويريدون ان يطرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض يحتاج ونكفر ببعض ويريدون ان يستخدوا بين ذلك سبيل ويقولون نؤمن بعض ونكفر ببعض ويريدون ان يستخدوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا هم الكافرون في تأتيب آخر حقا وعفدنا لشافرين أعزابا مهين وهذه الآية مر الحديث عنها من قبل إذا شاكد ثانثانية يمكن لنا أن هذا أمر من بالدين بالجين بالضرورة لأنه لا يحتمل للمقاش كذلك أنه من محلات, الإجماع. من محلات الإجماع يعود رحمه الله في موضع آخر من فتواه في المجلة الثالث وصحا من ويمكن لنا هذا الإجماع مرة ثانية فيقول والإنساني ما حل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدّر الشرع هذه التي هذه التي له، فسنعود قديس حل وتحقيق، أو بدّل الشرع المجمع عليه، كان كافراً مرتباً بتفصّل صفة، كان كافراً مرفجاً بتفصّل صفة، يقول كافراً فقط، بل قال كافراً مرتدًا. حتى هؤلاء الذين أقرّهم في لا أني عارف في هذا كان كافراً مرتدا باتفاق المسلمين كذلك يمكن لنا هذا الإجماع ولكن بكورة أسد في موضع ثالث من فتواه المجلب الثامن يمكن لنا إجماعاً مركبا. تذكرون هذا الإجماع مركب؟ إجماعاً فقط ليس فقط من المسلمين وإن من من من اليهود والمصارى. يعني يا قوم يا من لكم أقول المسألة مقررة ليس فقط عند المسلمين بل مقررة حتى عند اليهود وحتى عند النصارى. أما اليوم فعند المنتسبين ليس الإثناء وأننا للمنتسبين المنهج الثلاثي مثلا عندهم كفر في عند اليهود والنصارى من الكفر الأجبر الذي يحكم على أصواته بالردة والخروج من الدين عند اليهود والنصارى كما كنا قبل أن هذه الفتوى والله مخزية وخافعة لأعناق أولا المجرمين بالبطل فكيف كثيا أن اليهود والنصارى عندهم هذا من الكفر وعند هؤلاء الأبعياء هي من الكفر الأزوار يقول رحمه الله في المجالس الثامن صاحب مائة ستة ومعلوم أيضا يجعلهم من, من المعلومات لا تزال ثمان مقطع ومعلوم أن من أصح أنرى والذئي الذي باع الله به رسلاه هو كافر فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود المقالة اسم محل إجماع واحد من محل إجماع مركب كذلك ممن نقل لنا هذا الإجماع الحافظ الإمام الإجنة الكثير الرحيم في كتابه البداية والنهاية كتاب الحديث المشهور في المجلد الثالث عشر في صفحة 119 في ذكر سنة حجوم التقار على بلاد الشام تكلم عن تلك الوقائع وفي سياق حديثي عن التقار كما فعلوه بالمسلمين ذكر ذلك الإجماع فقال رحمه الله بالإضافة إلى فتواه التي ذكرها في كثيره والتي فتصم الحديثاً عنها قال رحمه الله فمن ترك الشرع المسكر فمن ترك الشرع المسكر المنزل على محمد بن عبد الله فاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنتوخة كفر وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنتوخة شريعة كموية انزلت على رسول بل على من هو من قول العزم للرسول حكمه عنه كاثر فما بالكم بالذي يتحاكم إلى شريعة اليهود والنصارى والنبيلون والجساميان وشرائع الأمم التحكم قال وتحاكم إلى غيرهم الشريع المنسوخة شفر فكيس بمن تحاكم إلى الياشة وقدمها عليه يفر. يفر. يفر. يقول الذي يتحاكم إلى الشريعة السماوية ولكن نتخت هو شفر فكيف بمن تحاكم إلى ذلك الياشة الملعومة وقدمها عليه قال من فعل ذلك من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ومصر صلاحية عبدالعق من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين الذي يتحاكم واليهودية والمصرانية وان في أصلها ديانة وشريعة سماوية وانزلت على أنبياء بل على مرتلين بل على أور العزل الرسل يفر ويفد عمدي فكيف الذي يتحاكم إلى قوانين نبيون وقوانين السماوة فكيف الذي يتحاكم إلى قوانين في الأمم المستخدم. يقول من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ماذا قال؟ كفر بإجماع المسلمين وانظر إلى استجلاله قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أستم من الله حكما لقوم المسلمين أول آية سبلا ده هي آية إيش؟ المائدة آخر آية أينها؟ آخر آية في تلك الآيات الكريمية التي أنزلت في اليهود ويدلال على المشابهة بين من أنزل فيه تلك الآيات من اليهود وبين التصار لأن كلاهما حرفا الشرع وبدلوه ووضعوا الأهواء والأراء من عندي أنفسهم فارتفع الحكم الجاهلي في الهون ومن أحسن من الله حكم اللقون والقون وقال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شير بينهم ثم لا يجد في أنفسهم خرجا من أبويت ولسانهم الإسلام كذلك من نخلوا لنا ذلك ابن شيخ الإسلام ابن شيخ السنيب شيخ الإسلام, في الاسلام. ابن الثانية الإمام العلم العلمة ابن القير في كتابه أحكام أهل الزمن أول صفحة 259 سنة قال وقد جاء القرآن وقد جاء القرآن وفح الإجماع وفح الإجماع بأن دين الإسلامي ذكخة الذين كان قد لهم هذه واحدة فحة الإجماع والثانية قال وأن من امتزم ما جاءت به الثوراء والإنجيل ولم يتبع القرآن فإن له الإجماع معقّد على أن الذي يتحكّم باليهودية أو المشرمية ولا يتحكّم بالإسلام فإن له فكيف بالله عليكم الذي لا يتحكّم بالإسلام وإنما يتحكّم إلى نبيه ولستميان وبوش ولينتون وفاير الأسماء ولا حوالين أموال متحف الإجماع معقّد على كل هؤلاء يعني خالد كذلك مما نقل لنا الإجماع من المعاصرين رحمه الله في السابع وين؟ في المجلب الرابع الثالث صحر وماء الثالث من قال رحمه الله في تفسيره لله تعالى وإن أطعثون إنما قال في هذه الآية. فهو قسم من الله جل وعلا. ونحن شرحنا هذه الآية بالتفصيل. قال فهو قسم من الله جل وعلا. أقسم به أن من اتبع الشيطان في فحيل ميت أنه مش سبعة في تحليل ميتانو مشك من السبع هؤلاء صوابيد في تحليل ذبح وهو مشك من السبع هؤلاء صوابيد في تحليل ذبح وهو مشك من هو في تحليل الوالد يهود والمسارق وهو مشك قال فهو في تحليل ميت انه مشك ثم قال وهذا الذي همولا وهذا الشرك هل هذا ماذا سمع دال سمة في الحديث فيه قال وهذا الشرك مخرج من الملة بإجماع. الاسم ماذا قال الشيخ مخرج من الملة مقال كفر حتى لابت مخرج من الملة وضعه في صبت الفتوة مخرج من الملة بإجناع المسلم ويشتصن كذلك الحديث عن الشيخ الفتوة كذلك ايضا له رحمه الله فتوة ليش في غطوة صنعة الإجماع ولكن ما في معنى الإجماع لن يذكر هذه الفتوة مش نذكرناها من قبل في غتوه ليك الصفة الإجماع ولكن معناها أو مضمونها هو في معنى الإجماع حوله في هؤلاء الذين في المجالة الرابع صفة الرابع والثمانين في هؤلاء الذين يستدعون القويمة وضعية أنه لا يشك في كسرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي جسمه هذه ليس الصفة الإجماع ولكن لا من معنى بل أشد لماذا؟ جعل الشيخ مسألة لا تحتمل الشك لا تحتمل للنقاذ إلا عند من؟ عند من هو مثله رب الشديد لا تنتبه لنفسه تبقى الدين أنت تحذى على معتقدك لاعتقادك لهذه العقيدة وإتقادك لهذه العقيد. الأحكام بداية تحذى على دينك أنت وبتخليك عنها بداية تكون قد أصدد دينك بالكثار قال الشيخ أنه لا يشك في كفرهم لا يشك لله في كفرهم وشركين إلا من طمس الله منذ الفلكة تابرات إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي ليس له هذه الفتوى هي في معنى الإجماع وفي معنى الإجماع إن لم تكن في غدر كذلك من المعاصرين أيضا الذين نقلوا لنا هذا الإجماع المعاقد الشيخ عمر الأشقر الشيخ معروف في كتاب الشريعة الإجنمية للقوانين الزاهرين الشريعة الإجنمية للقوانين البهي قالت ففحة 179 قال الذين شرعوا غير ما أنذر الله الذين خروا غير ما انذر الله هؤلاء هم الذين وهؤلاء وهؤلاء هم الذين وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله حيث يلزمون بها العباد حيث يلزمون بها العباد ثم قال والاجماع على كفرهم لا شك فيه, فيه والاجماع على كفرهم بخل من لا قال لا شك فيه يعني منعقد وبلغ مثبت اليقين عند الخلوج عن دورة والإجماع على كثير لا شك فيه إذن الإجماع منعقد نمتد هنا الإجماع منعقد على أن الاستدلال والتشريع ولو في جزئية واحدة فرعية هو من الكثير الأكبر المستدير كما قال الشيخ من الردة الساكرة من الردة الساكرة والقساد العظيم من الكثير المستدير فأدرت إذا الإجماع منعقد على أن الاستبدال والتشريع هو من كفري وهذا الاستبدال والتشريع هو صفة فعل من؟ اليهود الذين أمزلت فيه من تلك إيه. هل يبقى بعد ذلك بالله عليكم. احتمال ولو صغير أن يؤول الكفر هنا بعد تدوتي هذا الإجماع وبعد تقريرك. وبعد هؤلاء الأئمة الذين أنقلوا. هل يبقى احتمال ولو نفس إن الله. إلا على المتباعد والوحيد. وإلا على من يتشبه بين ذلك. فالإجماع حب حجة قطعية خاصة عند أولئك هؤلاء عند البصائنة من السلفون جدًا دائمًا يزدنون حول حجيت كتاب السنة الإجماع عندما نحون نحن إلى كتاب السنة والإجماع يقسمون يفسرون خارج عن الإنسان أنيق و على الأقل أن يلتزم بترك الشعارات التي أبقىها فالإجماع حجة لا يعترف لها مخالف كما كما ذكرنا من قبل يقول ابن سينا في المجلد العشرين فخلص رأى وإذا ثبت إجماع الأمة إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعه لم يكن لأحد أن يخرج هذا مسألة خرير مسألة المصدر السالب موضع بعد الكتاب والسنة استقاء الأحكام هو الإجماع الإجماع ولم تما ولم لم قن ذلك إلا رؤس رؤس المتجمع الذين أرادوا ان يشبه في هذا الدين كم صالقوا من ميات فاتبه في هذا الدين وفي احكامه كل مستمع اذا ثابت اجماع الامة على حكم ما الاحكام لم يكن لأحد ان يخرج عن اجماعيه فان الامة لا تجتمع على ضلاله واجهة الاجماع اشعر لانه خررها في هذا المجم فلا نحتاج الى فطرية كأن الامور الفطرية بعد ذلك الكتاب والسنة اذا لا يبقى ادن احتمال بعد ذلك الى تأويل فطر في كلها الاية الكفري الاظذر هذه واحدة دلالة الاجماع وهي التي نريدها دلالة الاجماع على كفر الحكام اليوم على كفر الحكام اليوم فنفس صفة شعر الحكام اليوم هي بيعنيها نفس صفة شعر التفاهم صحيح؟ ونحن أثلافنا الحديث عن هوايا الدولة كذلك نفس صفة الحكام اليوم هي بعنيها نفس الشعب اليهود الذين عنزلت في تلك الآيات إذن الإجماع من معقد على كفر اكيام اليوم فهل يبقى بعد ذلك مجال من خاشر في له والله لا يبقى مجال إلا لمن في تنبيه دفن والإجماع دليل المستقبل هذه المسألة نمتاز إليها وفا إذا نفيد الإجماع دليل المستقبل سواء كان معه أدلة أخرى من الكتاب أو السنة أو لم يكن معه أدلة أخرى وهذه المسألة شرحها بالتفصيل صاد وقضاع الخطر الاماني العالم العلم الكتاب الشيخ الكتاب السابقة السابقة هذا الكتاب من الأنفة الخطر الاماني مجدد صام العلم ان يقتنع ذكر ان الاجماع حجة متقلة بذاته سواء في ذلك كان معه دليل اخر من الكتاب او السلح او لم يكن معه دليل اخر وأشار إلى نفس هذه المسألة كيف الإسلام المثالية في المجلة في الساعة عشر سفحة 270 فقال المثالية وحين إذ فالإجماع مع النص دليلات فالإجماع مع النص الإجماع وحده دليل مستقيم وطعيد دلالة وطعيد دلالة في المراض منه إذا وجد الإجماع نكتفي به بل كما قال الشوكاني ولا نبحث عن النص هل يجب نص أخر وإذا هذا الإجماع أولا يجب فنحن بسفي بالإجماع كما هو معلوم داخل سلك الجماع. فإذا وجد نص آخر فهما دليلا الإجماع وذلك النص. ونحن ما في قائل تشريع ما نص واحد ما نصوص مفصول متواصلا متواصلا يعبد يعبد بعضها بعض على قص فلنحكي نقول مثنيات وحين إذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة كالكتاب والسنة فالإجماع وحده حجة دامغة صعية الدلالة في محل النزاع وفي تحديد المراد منه إذن لا يبقى بعد ذلك أدنى احتمال بالخلاف والنقاش حول كفري القتان اليوم وهذا فقط في باب في باب إيش في باب التشريع في باب التشريع, التشريع. واستمع الآن لتلك الإجماعات المتوافرة والتي بلغت كما قلت إليه إلى شفة إجماعات وما شفة إجماعات كلها منعقدة على كفري القتان إيش إجماعات كتاب يعني مسألة تجعل من خلال برافو في الجدار. الكتاب وحده كافي ونحن قصنا الحديث هذا مثال وقصنا واحدة كافية رغم ذلك إجماع على أن المشرع المسبب كاتب كتب ألباس نخرج منه إجماع مسام نصوقه إليكم على أن الذي يرد ويدفع ولو شاعرة واحدة من شعائر هذا الدين على سبيل الامتناع والاستجبار عن قبول هو كاسر كفر أكبر مخرج منه الذي يرد إيش شعيره واحدة واحدة فقط على سبيل الانتماع والاستجهار والإباء المخرج هو كاسر كفر أكبر مخرج منه وهذا من عقد عليه الإجماع ونقل ذلك الإجماع ابن بطة العلم من أعلام أهل السنة المعروف في كتابه الإبانة صفحة 217 قال لو أن رجلا لو أن رجلا آمن بجميعنا جاءت به رسل والإمام قول وليس في الشريعة نص واحد يدل على كفر الذي يترك العمل فهو فقط نحن نقول بهذه المتحدة قال لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء ماذا دقيت كان برد ذلك الشيء الواحد كافرا عند من عند جميع العلماء ولك وحدك أن تقول كم رد هؤلاء من الآيات والأحكام والمحكامات والدخلات كذلك ما لنا ذلك الإجماع إسحاق ابن رهوي إلا من أنك أهل السنوات الجمع إلا مذاقع قال رحمه الله في من ذكره عنه ابن حجم في كتابه الأحكام في المجلد الأول فسحة الساعة بسم قال من بلغه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خبر خبر واحد خبر يقر بصحته ثم رده بغير تحقيق بغير عذر دي المطرق فهو كذا فهو كذا كذلك خالد صقر المرهبي في ما عنه ابن عبد البر من مشهور من مرجه في كتاب التميه كمجلد الرابع صفحه 226 قال الحق قد أجمع العلماء ماذا واقتنهم مهمه جدا والله جدير بكل من أن يحفظها لانه يعني ترد على شوبات كثيرة جدا يقول قد أجمع العلماء على أن من سد الله عز وجل أو سد رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من أو دفع شيئا أو شيئا وحجا أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء إلا أنظر جعل الذي يرد شيء واحد تماما على قدم المساوى مع من مع الذي يسب الله ويسب النبي على الشراف ومع الذي يقتل نبي من الأنبياء خالك يا رب الأمر الصفيرة ولكن من أسلوب لا تستشعر ما نحن فيه والله الحلوب صار قطر الضوار والمنطرات الضائرة اه امر يعني الحلوب مثل لذلك لها ان تؤول ولها ان تحاول ان تجد نفسها سبيلا او ان أو تعرض او تظل تسمع بالاذن وتخرج بالاذن الثاني ولا يضر الا نفسك قال او دفع شيئا انزله الله او قتل نبيا من انبياء الله وهو مع ذلك مقر بما انزله الله بمصر العبارة الشيء وهو مع ذلك مقر بما أنزله الله يحاكم هؤلاء الصوم الذين اشترطوا أن يجحل بقلبه هل هذا لا يجحل بقلبه؟ بل هو مكر بما أنزله الله مقر أن هذا نبي وأن هذا حكم من الله عز وجل ويعرف أنه في كتاب الله وفي سنة عليه السنة وأن عقد عليه ولكن دفعوا عبانا استجدارا هل كفر بقلبه؟ بالله عليكم مقر بما أنزله الله هذه الفترة نفسة قاطعة لكل من المجادل بالجهل أو بالهوى وهو مع ذلك مقر بما أنزله الله قال أنه كافر أول ما قال قال إيه أجمع العلماء أجمع العلماء على أن من هذه تفته وعلى أن من هذا الحال أنه إيش كافر وإن كان مقر بما أنزله الله وإن كان يجبهم أنهم أموا وإن كانوا يشن نفسه ولي من أولياء الله وأنه أمير المؤمنين فهذه دعاكم لها بطر وهذه الفتر والله قاسعة لأعماق هؤلاء الذين يسترطونه الاعتقاد القلبي انه مقرر بما انذره وينفاس هذه الفتوى نجد المشاكل الثانية نقالها مرتين في كتاب الصر المسلوم نقالها اولا في الصفحة الخامسة في مقدمة كتابي ثم عاد ونقالها مرتين ثانية في الصفحة 451 خمتين. خمتين. إذن ما رد شيئا واحدا وإن كان مقرا به فالاجماع منعقد على الكفري هذا اجماع ثاني بالضافة الاجماع الاول الذي ذكرناه كذلك من نقل لنا هذا الجماعة الإمام العلامة ابن الوزير اليمني في كتابه الصغير إثارة الحق على القلب. اسم السبب الذي جدناه اسم اسم سبقة يحتاج لنا أن من نتكلم فيه إثارة الحق على القلب لكل لفيف إثارة الحق. قال شيء وذكر هذه المسألة في ثلاثة مواضيع مسلمة ذكرها صفحة 116. وذكرى 121 وذكرها وثلاثين وذكرى م رقم ثلاثة قال إجماع الأمة ماذا قال إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلوم بالضرورة والحكم بالبر. إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين ولو جزء واحد من الدين المعلوم من الدين بالضرورة والحكم بالبر. ومخالفة هؤلاء القوم من القتائات من كتاب السنة أشهر المستلم فيها. إذن هذا إجماعٌ كم؟ ثاني على إجماعٌ كام، كل صاحبك بقرأ إجماعٌ ثاني على كسر هؤلاء في كامل يوم إجماعٌ ثالث وهو الإجماع على أن من حلل الحرام وحرم الحلال فهو إجماع ناقص على كسر كل من حلل الحرام وحرم الحلال ولو في نقطة أو في مسألة أو قضية واحدة، وعلى رأس من نقلنا هذا الإجماع كفر إسلام ابن سعيد قال في المجلد الثالث صفحة 235 قال والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا بالتساق السؤال حلل الحرام حرم الحلال كان كافرا مرتدا بالتساق السؤال هذا واحد كذلك نقل قالنا هذا المجمع القاضي اللي على الحدري في كتابه المرتمي المثمت في أكول الدين في ففحة 211 كذلك نقلو ابن قدامة المقدسي على الحنابلة المشهور في كتاب النغمي في المجلة الثامن ففحة 131 كذلك نقلو قاضي عياض في كتاب الشيخة في المجلة الثاني ففحة 1073 يقول قاضي عياض وكذلك أجمع المسلمون وكذلك من أجمع المسلمون على تكثير كل من استحل القتل او شرب الخمر او الذنب مما حرم الله بعد علمه بتحريمه اجمع المسلمون على تكتير من استحل او من كذلك نقاله لنا من علم الاندرس ابن عبد البر في كتاب السجيد ثم جبل اول فرحة 148 قال ابن عبد البر وقد اجمعوا وقد اجمعوا على ان مستحلة قمر العنب المسكر كافر غاد على الله عز وجل خبره في اكتبه كافر غاد على الله عز وجل خبره في اكتبه والقوم اليوم يمثفوا بتحرير الخمط أمام حلوا الضباء حلوا الضماء وحراروا وحللوا المواداء ومكثرة اليهود والمصر قال مرتد يستتاب فإن تابه مرتد أن يحل الحراف مرتد يستتاب فإن تابه ورجع عن قوله وإلا تضيح دم كسائر. ونحن تكلمنا عن كيفية تحليل القوانين الوضعية للمحرمات وتكلمنا عن أن التشريع من قبل فور التحليل الششرية الذي يوضع خانون يحل فيه الخمرة او يجعل خمرة للاجانب او الخمرة من صنادق وغير ذلك او يحل الربا بل يقيم الحرط والدرس والشرط حماية بالطروح الربوية وحماية البنوك الربوية بل ويعاقد كل من تسول الله نفسه ان ينكر ولو بكلمة واحدة فقط الذي يحل كفر فعبالك الذي يرجم الناس إجبار يجب عليك أن تعامل بالربا وإذا أنكرته فالنصيره معلوم في السجون والمصقالات تسام على دينك العذاب والمكاك يقول الشيخ ابن باز فذلك وهو من من نقل لنا هذا الإجماع في مجموع فتواه في المجابة الأول ففحة 137 قال الشيخ وكل من السباحة وكل من السباحة ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنى والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله سبحان الله كان ما تحسسه من السيف والحكم بغير شريعة الله فهو كفر بإجماع المسلمين. فهو كفر إيش؟ كفر إيش؟ بإجماع المسلمين. فهذا إجماع ثالث على كفر الخيانة اليوم. إجماع ثالث على كفر إجماعا حتى لا تنسوا إجماع ثالث على كفر الخيانة اليوم. إجماع رابع نعقد على كفر الخيانة اليوم. وهو ما نقله لنا في الإسلام الثانية في مجموع سكوا في المجلد الأول ما نقله لنا في المجلد أيضا هذا الجمعة الرابع نخلوه لنا في المجلد كذلك في مجموع سكوا في المجلد الأول صفحة 242 وهو الإجماع على أن منوال اليهود والنصارى وسائر الكفرة المشركين بأي صورة من صور الموالاة فهو كافر بإجماع المسلمين ونحن جعلنا هذه المسألة درس مستقيم فتحدثنا كيف أن القوانين الوضعية التي أشهدت من اليهود والنصارى كيف أن أخزاء منهم وتحقينا في ديار المسلمين من أسرح ومن أوضح صور المغالاة المكثرة وذكرنا كلام علماء الذين بلغوا أكثر من 11 عالمة منهم عدد كبير من المواصلين يقول الشيخة دلال في مجلد أول سبحة 184 قال وقد أجمع علماء الإسلام ماذا قال؟ أول شيء أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفارة على المسلمين من ظاهر على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة بأي نوع فكيف باتخاذ وتحتماه في بلاد المسلمين بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم أجمع كافر يسلم فما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتسخدوا اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدم قوم الظالمين هذا الإجماع كم؟ كام الإجماع الرابع الآن الإجماع الثاني هو الإجماع على أن كل من ألحد في أسماء الله وصفاته ورام تحويلها لها وتحريتها وتأولها عمدا هو كافر وهذه المسئلة تكلمنا فيها بالتفصيل أين؟ في المنزلة الحاكمية من توشيج الأثناء والكثار الوجه الثاني الذي يسجد به كثرة هولاية القوم ومناقضة التشريع الذي لم يأذن به إلا مناقضته من توشيج الأثناء والكثار بالتفصيل ممكن لكم الإجناع الذي نقله لنا القاضي رياض والذكرار الدكتور عبد العزيز والعبد الوقيت كتابه الإيمان قال قضي عياط من جلس الثاني فتح 480 قال فأما من نتى صفة من الله تعالى الزافية أو زحداء نستبصرون بها زحداء وهو يعلم يعرفون أن الحكم لله وأن الله هو الحاكم وأنه هو الحكم بل هو أحسن الحاكمين وأسرع الحاسدين وخير المصاصرين وهو العليم الحكيم يعرفون كل ذلك ولكنهم قالوا نحن إيه ناكد حكم من عنده أفسك أو ناخذ حكم اليهودي والنصار فجتود علمين صريح واضح دلالة بصفة الله الحكم الحكيم قال شيف فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية أو جهدها مستبصرا بها في ذلك فقوله أمثلة ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم وشبع ذلك من صفات الكمال الرجبة مثال إيش لا حاكم لا حكم ولا حكم ولا حكيم قال فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعران عنها حكمه لا نعزله ليس, ليس حكيم؟ حكم لا ليس حكم حكم لا ليس حكم من من الحكم ومن الحكيم ومن الحاكم نحن أولا الطواهيب فالإجماع منعقد على كفر من هذا حاله ومن هذه كفر. هذا الإجماع راكم كم الإجماع خامس إجماع خامس يا قوم أقول والله دار شيء. اجماعاً ثالث، معقول ثلاثة تبيه هؤلاء القوم أبلغ ما يكون، وهذا المسألة يريد تجلها. ما حكم من يقتل المسلم لا شيء إلا لأنه مسلم. ما حكم من يقتل الداعية لا شيء إلا لأنه داعية. ما حكم من يقتل أولياء الله الصالحين لا لشيء إلا لأنهم أولياء الله الصالحين. ما حكم في الله كافر مرتد بإجمال المسلم الذي يقتل المسلم لا لشيء إلا لكونه مسلما محاربة من الله ورسوله وإطفاءا من عند أنفسه يضعمون إطفاءا من نور الليلة الإسلامية وليس ذلك فقط بل إرضاءا من يهود المسار سبحانك يا رب والله أين الأقول ي... ي... يحاربون المسلمين لأنهم مسلمون يجنون الدعاء لأنهم دعاء لأنهم يأمرونهم بالمعروف وإنهم عرمس لأنهم يريدون العودة بالأمة إلى دينها، إلى مجاهد لأنهم يريدون حكم الله، وما كانت جريتهم إلا أن قالوا ربنا الله. هذه جريتهم التي يخدون عليها، والتي يخون لها بالنواصي والأقدام في ذلك الأرض، وهؤلاء الذين يذكّر عنهم هؤلاء المجادلون بالباطل، فيغضب لهم بعض الأقلام، وتحمر لهم ألوه حانك ربي أي قوم نحن والله أي قسمة قسمنا بين الناس الإجماع معقّد على كل هؤلاء، وحاسورا شكل الإسلام كميه. في مجموعة سؤال سؤال واضح وصريح في المجلد الرابع والثلاثين صفحة 137 المجلد الرابع والثلاثين ربع ثلاثين صفحة مئة سبعة وثلاثين لمن عن حكم من قتل المسلم بسبب دينه عن حكم من قتل المسلم بسبب دينه أي قتله على دين الإسلام لا لمال ولا لعرض ولا لثبأ ولا تؤل قتله لأمنه فما حدث ما يفتنكم الأربعة في الجزيرة آخرى كما يحدث في الجزيرة وكما يحدث في مصر وكما يحدث في السائر بلاد المسلمين التي نتبت بهولي التوظيف عنه. قال الحمد لله ماذا قال الحمد لله أولا أما إذا قتله على دين الإسلام مثل ما يقاتل المصران المسلمين على دينهم فهذا كافر شر من الكافر المعاهد شر من اليهود والنصران فهذا كافر خرج من الكافر الموحد هذا كافر محارب الذي يكفي مسلم انه مسلم وليس يعني ليس مجرد مسلم بل داعيه من دعاه المعروفين وانه لانه يدعو الى حدود الحكم الالهي يدعو الى حدود يدعوه, يدعوه, يدعوه هذا الثمن الذل الذي غمسنا فيه والله حتى جاوز الاذان هذه الحمله لكن نحن فيها لا يقاتلون إلا لهذا الأمر، إلا يخوض رضوان الله. قال: فهذا كافر شر من الكافر وشر من اليهودي والنفراني المؤمن. فإن هذا كافر محارب، هذا كافر مؤذ، كافر محارب. بمنزلة الكفار الذين يقاتلون أنظر، بمنزلة من؟ الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن جروب الله لكم. فرمة بن مسلم أحد وإن الله غفر من فرمة سعد. وأول ما يقضى به بين الناس ومن القيامة الجماعة صلى الله عليه وسلم المصر تحدث وأعظم عند الله من حرمك الكعب قال فهذا كاثر بمنزلك الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم أي إذن هؤلاء الطاقة الذين يقاتلون شهاب الصحوة تماما كالكفار الذين يقاتلون النبي رسولة من أصحابه انزل الكفار والشماعته وأنه كفر تركب صارت أعظم من كفر وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار فتوى من في حيث الاسلام قال وهؤلاء مثلدون في ذهنم كتفليب غيرهم وقال رحمه الله وقدس سراء في المجلد الثامن والعشرين سفحة ثمثمائة قال واذا كان الثلاث واذا كان الثلاث قد سموا مانعي الزكاة مرتدين قد مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يفهمون ويصلون ربنا على قال من قال لو الحاكم فلما يقوم ويصل، فاستوروا هذه المقولة. قال: هتخم، هتمم ومانعي الزكاء مرتدين مع كونين يفهمون ويصلون، ولم يكونوا مقاتلين. ما قتلوا، ولم يكونوا مقاتلين جماعة المسلمين. فكيف بمن صار مع أذان الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ كيف بمن صار مع الأنصان قاتلا للجوع المسلمين؟ كيف بمن صار مع الأنجاج الأرجاج الأرجال من اليهود الكفار قاتلا للمسلمين؟ الذي يمسنع أن الزكاء سكره الصحابة بعلوم مرتدي رغم أنه ما قاتلهم فكيف الذي عطل السرائح وحكم القرون المباية وبالإضافة إلى ذلك قاتله الدعاء والمسلوحين والمسلمين كيف؟ انتخلك البسامية مثلاً المسكين لا فوقع أن يأتي جمال علينا كن بحدي الأحكام غريبة تكلم كأنها أمر معلوم من الدين بالضروع لا يعرف ما قال إليه حالنا وكل شيئة الإسلام محمد بن عبد عبدالبهر إمام الدعوة المسلمين قال رحمه الله وخدسنا في قرار في الرسالة الشخصية وصفة الإجريم وكذلك نكثر وكذلك من حسن الشركة للناس من حسن الشركة للناس من حسن العلمانية والديمقراطية والشتراكية للناس وأقام الشبه الباطلة على إداحتها وأقام إيه المثال ينتبه للشبه نحن صدرنا من قبل منها وما جمنا نحن وقام الشبه الباطلة على اباحه الذي يقوم الشبه بفعل عن الصواريخ ودفاعا عن القوانين الوضعيه وعلى على عظيم والله والقائم الشبهه الباطلة على اباحتها وكذلك من قام بشيئه دون مشاهد الشرك من قام بشيئه دون مشاهد الشرك مشاهد الشرك العصريه ما هي بالخطير وكذلك من قام بشيئه دون مشاهد الشرك وقاصل بشيئه دون قاتل ودعاه وقاتل المسمحين وابعاه والمسمحين وقاتل بسيثي دونها وأنكره وقاتل من يسعى في إزالتها أنت تريد أن تزيل هذه التوظيف تزيل أن تزيل هذه قوية وضعية تريد أن تزيل هذه الأصمام والأنزاج التي تشابه من ذلك وقاتلت وما كانوا قولهم إلا يقالوا ربنا الله شيء هذا الذي قاتل المسمحين وقاتل المسلمين نحن متسجر يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ابن صاحب فتح المجيد يكتب على رأسه المسيلة صح ثلاثة أيام قطعة كذي الرحمان الله والشيخ محمد بن عبد الله الرحمان حديث عن عن جدي والشيخ رحمه الله لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأجماع الأمة على كفته الشيء حوله إيش أجماع الأمة على كفه هذا اللي ذكروه الشيخ محمد بن عبد الله قبل ذلك إنه يكفر من قاتل بشيكي دون مشاهد الشرف وقاتل المسلمين هو من من أجماع الأمة على إيش على كفه قاله كما انثنى الالهه والانباد لرب العالمين ولم يلتجن كذلك ولم يلتجن ما جاءت به الرسل من الاسلام والدين فوت وكذلك من نصب نفسه لنصرة شطره المسيح من نصب نفسه لنصرة اليهود من نصب نفسه لنصرة النصارى من نصب نفسه لنصرة الامكان هذا اجماع على فادى اجماع رقم كم الاجماع السادس كتاب الاجماع مقرره في الدنيا وفي شريعتنا كل منها دليل قاطع ان على قاطع الامارات انا كما بالك بدلاله الكثره ثم دلاله ثم دلاله اجماع تام اجماع تام اجماع رد الاجماع خمس اجماع ما الله الكريم كتب الاجماع على كل وجه وما جننا نتناقش في عقده وما جننا نتناقش في <تصفيق> النور ولاه النور بالرغم والله لا يصير هذه المسألة ولا يناقشها إلا إنسان يستفيد كل عقله الله اكبر وبين أمرين إما ان يكون رجلا جاهلا جاهلا مكاب لا يعرف واه من جوه واما ان يكون رجل صاحي في نفسه وفي قلبه جيد إجادة في الباطل إذن بتقريرنا بهذه الإجماعات يقضح أولا إذا لا ليس هناك أجمع كمال في نفسنا الإطارات ليس هناك أجمع كمال أن يصرق لكوكي أطوكي الأول هذه هينا من الأمر الثاني أنه يبقى النقاص والخلاف بعد ذلك حول حفنه في الحكام اليوم والله لا يبقى إلا هراء ولغف ولجاجة والممارات والقوم إن أحد على فترين ستة إجمعات بالإضافة إلى دلالة الكتاب والسنة يقول ابن في كمليته والعلم يدخل قلب كل موسف والعلم العلم الصحيح المثيم من الكتاب والسنة والإجناع والعلم يدخل قلب كل موسف من غير بواب ولا استئذان ويربه المحروم من الظلامي ويربه المحروم والذي يعرض صر من نفسه، والذي يسمع من ابن ويعرض من لا يضر إلا نفسه وهو محروم، مخزون، ويعرضون المحروم من كذلان، من علم كذلان عظم أن يرد الحق والله. ويرده المحروم من كذلاني لا تشن الله هم بالكذلان، ويعرضوا من, من لا تشن الله هم والله ما بعد البيان من إلا العناد ومركب كذنانه والله ما بعد البيان لمنفتن إلا العناد ومركب كذنانه فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق للهدان فالحق ما يشور ولقد يشفرنا القرآن للذكر فلأي شيء يعدل لباغ الهدى لو أنت تريد الحق لو أنت بالسئل صادر وتفحص عن الحق لماذا فادر عنه بعد أن أعرفته لماذا بعد أن أمطر نشع بالكتاب والسنة والإجماع فليس إجماع واحد بل فكتة إجماعات قد لو انك بالفعل تقول أنك تروي الحق وتتبع الحق وتجادل عن الحق فلأي شيء يعد من باب الهدى عن قولي لولا علم فلان صل الله ادلاح الصباح لمن له صل الله ادلاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان واخذ عنايه في عمايته يقل الليل بعد فذلك كنا كده يا اخي قوم فجر الصبح نور سامحك فيك قال والله والله قد لاح قد لاح القبائح من لهم عينان نحو الفجر ناظرتان وأخذ عمائته في عمائته يقول الليل بعد أستورج لنني لا أعرف ما أستورج لنني وسبق الله العظيم إذا يقول وهو أحسن القائلين من قبل ابن خير قلك على هو من كان ميتا احيان ما عمل وجعلنا دم نورا ينشي به في الناس كمان ما تلوث الجنوبات في الجنوبات لا يستمر منا اما هذا لنا التي غمسمت فيها هؤلاء الصواحيات اما انا لا لا, لا. أمر على تطرير هذه الاجماعات المتحدة ان من سمع هذا الامر نحن نشي بالله على ذلك اللهم نرسي نقول ان من بلغان هذا قوم فقد قيمت عليه وقفعت عليه سائر أبغام المعبرة ويجب عليه من الآن ان يعد يوم الهتاب ان يعد لذلك الموقف العظيم الذي يقف من يغيب المولى العليم يوم يقوم الناس رب العالمين يعد الجواب عن هذا العلم الذي بلغه. ماذا عميت بك. ليس فقط تعد الجواب بل يجب ان يكون هذا الجواب صوابا. عد جوابا. وعد لجواب صوابا. وبدون ذلك فالنجاة قائدة مع السياسة. وان كنت تظن ما والعلم هذا يترثب عليك عمل. والعمل هو المقصود. فالمقصود من هذه الاحكام. هو ما, ما يترثب عليها من احسان في عنقه وهو الواجب العليم الفرض العليم الذي انعقد عليه الاجماع بعد ذلالة الكتاب والسنة على وجوب تسار اولاد الكتاب والسنة فالامر ليس اجوا ولعب والله عز وجل عاب اليهود والنصارة بانهم استخدوا بينهم اجوا ولعب وحذرا من النبي عليه السلام ان يستنى بسنته إذن فالمقصود من أن تفكت هذا الاسم الذي هو الآن في عنق كل واحد منك تفكته عن رقبته بكثار الله الشاهر شام الشاهر وآدم النهر ونذكركم بقوله تعالى محذرا عباده أن يصرع في قلوبين علامية فيها دخل احذر أفهم أن يصرع الله والله أحذركم ان يطلع الله في نيتك فيجب فيها حيث او يجب فيها رغبة بسباع النفس انت صدع نفسك اولان واسعة فيها محاولة للهروب.